إِض اللهَّ يَحقُ مَا يُريديد يَا أَُْهََّينَ آممَنُ وَل تُحِلنُ شَعَ إَ اللهَّ وَلَن شَهرًاحَرَامَ وَلَهَلََ وَلَقَلَ إِذَ وَلَ آ مِينَ الْحبَثَ الْ الحَرَاب وَل آ فالحرام يبتغون فضلا من ربهم ولضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعفلوا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 والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذب حال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فتقا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 ثُمَّ نُنَضِّرُ فِي مَخَصَّتِهِمْ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ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 وَالْمُحصَلاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ وَالْمُحصَلَنتُ مِن الذيينَ أُوتُكِتَابَمْ ي قَدَنكُمْ إِذَا آتَييتُمُهُ إِذَا آتَييتُهُ أُجُورَهُ مُحصِنينَ وَيرَ مُسافِحينَ وَلَا مُتَّخِذِ أَخدَ